ننسى نشكر القائمين والحقيقة جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم وحسن حضوركم واستماعكم جميعا ثم القائمين على يعني الاستضافة والتكلف والضيافة فإنهم أجادوا وزادوا وبالغوا أيضا نسأل الله أن يغفر لنا ولهم هذه المبالغة نحن والله ما نريد لا التكلف ولا غيره ولكن يعني من حسن كرمهم وضيافتهم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ويجعل ذلك في موازينهم وأيضا الشكر موصول لل للجنة اسمها والله جميل جدا يقولون لجنة رياض أو اللجمعية مركز رياض الصالحين فكونوا يعني على هذا الاسم أو خذوا من اسمكم حظة أو من هذا الاسم حظة رياض الصالحين لا شك كلمة جميلة ان أردتم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أردتم ما جعله عنوانا لكتابه العظيم الإمام الجليل النووي رحمه الله فكلا الوصفين جميل فأرجو أن يجعل الله عز وجل من هذين الاسمين لهذه اللجنة والجمعية حظا وافرا ولكن الأسباب لا بد منها كما قلنا دائما الوعود بأسبابها اعتنوا بما ينفع وبما هو من العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتنوا أيضا بما فيه تصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادة في العلاقة مع الرب تبارك وتعالى ثم تصحيح المعاملات والبيوع وغيرها في دين الله عز وجل واعتنوا بالمنهج منهج أهل السنة والجماعة اعتناء عظيما جدا لأن آفة هذه البدع وغيرها هو البعد عن هذا المنهج ولا شكا فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك